قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله, بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين